أرين جأفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات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 القيا في جهنم كل كفار عنيد من نعى للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخره فالقياه فالقياه في العذاب فالقي العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوحي ما يبدل القول لدي وما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 وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام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 من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد